بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارض تعرض الملائكه والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبت صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المدرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم من كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أجبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعى إذا مسه الشر جدوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم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 مكرمون ثم للذين كفروا قبل تمفعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئ منهم أن من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا في المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى, حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يقودون من الأجداف قشعة أبطارهم تغهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا